والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمكذبين الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ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 إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ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 اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعو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 أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامٌ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَارُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ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 فَلْيَأْتِ مستمع بسلطان مبين أَمْلَهُ له البنات ولكم البنون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 وَإِنَّ للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وسبح بحمد ربك حين تقوم Wanneer de nacht